وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُمَا نِصْفَ مَا آتَيْتُمْ الْآخَرَ فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا ۖ وَإِنْ تَأْخُذْهُ فَلَا تَتَّخِذُ عَلَيْهِ عَدًا ۖ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من مِنَ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 ائكم وربائذكم اللاتي وربائذكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهم فان لم تكونوا دخلتم بهم فانا جناح عليكم أئكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان رفيع رحيم.